الم <الفلامي> م ب الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب في الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يحب اَ عَلَي شَيْء فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي صَوَّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من بؤاد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 يَبيعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ غُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 كجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لك